الحفيدة المنسية أمامة بنت زينب رضي الله عنهما لم يستقر بها المقام في حال واحد طول حياتها كانت تعرف أن ميلاد الحزن مجرد عد تنازلي لميلاد الفرح وما بين المربعات المربكة التي كانت تتحرك في حدودها لم تذكر كتب السيرة أنها اشتكت يوما ما كانت زينب ترضع أمامه وتحكي لها عن الجد والجدة محمد وخديجة تعلمها أن الحب يصنع للإنسان جذورا تمنع الأيام من اقتلاعه تحكي لها النظرية ثم تقدم لها تطبيقا آخر قصة حب أمها وأبيها زينب بنت النبي وأبي العاص بن الربيع وعندما خرج الأب المشرك ليحارب الجد النبي وقفت الإبنة أمام باب الدار مهزومة وهي ترى كل ما آمنت به ينهار في لحظة وكان أن مسح الضلعا من أضلاع المربع الذي تقف فيه لتنهار خارجه دون أن يحدها شيء بعد شفاعة من الأم زينب أطلق الجد سراح الأب على أن يطلق زوجته وتهاجر زينب وابنتها إلى المدينة في الطريق كانت زينب رضي الله عنها تفكر أن الحب الذي كتب لزوجها حياة جديدة كان هو نفسه الثمن فلا حب ولا حياة فجأة انتفض البعير الذي كان يقل أمامة وأمها فوجدت أحد المشركين يروعهما برمحه كانت الأم مستلقية تنزف وتبكي على جنين كان في بطنها هو الآن مجرد خيط من الدم يتشربه رمل الصحراء على مهل رسمت أمامة بأصابعها النحيل مربعا حول الدماء ودفنت فيه شقيقها أو شقيقتها لم تعرف بالضبط بينما جدها صلى الله عليه وسلم يا أم الناس للصلاة في المدينة كانت تنعس فوق كتفه مؤتنسة بأنفاسه يهم الجد بالسجود فيضعها أرضا فتشعر بالخوف فتبدأ في البكاء يقوم الجد من السجود فيحملها فوق كتفه ويبدأ في التلاوة من جديد فتنام كانت كلمة الله أكبر تعني لها مربعا كبيرا به من السعادة يعجز الأطفال عن فهمه والكبار أيضا النبي قبل الهدية وكانت الهدية هذه المرة قلادة من الجزع محلات بالذهب عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته فقلنا إنهن لم يرين أحلى منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارددنها إلي أمسك النبي بالقلادة وتأملها قائلا والله لا لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي تروي كتب السيرة أن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت أظلمت علي الأرض خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني توترت الأجواء في انتظار معرفتي من سينال هذا الشرف كانت أمامة رضي الله عنها نائمة ويبدو أن هذه الضجة قد أيقظتها قفزت باتجاه حضن جدها كان على عينيها غمص فمسحه بيديه ثم قبلها ووضع القلادة في رقبتها كان مربع الفرحة وقتها على قدر من الساعة يستوعب كل من حضر هذه اللحظة بعدها بأيام استيقظت أماما على صوت أبيها يدخل الخيمة عليها هي وأمها يستجير بها بعد أن طارده المسلمون في رحلة عودته من الشام وكادوا يأسرونه للمرة الثانية دخل على زينب يستجير بها فتجيره اجتمع شمل الأسرة دون مقدمات ثم انفرط العقد من جديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لك ثم ضمن له سلامة العودة إلى أهله كانت أمامة تغلق عينيها كل يوم على ملامح الأب حتى لا تنساها من جديد كانت تستذكرها جيدا وتدقق في مواضع الشيب حتى تميزه بها تحاول أن تتذكر لون عينيه فتفشل فتسأل أمها تأتيها الإجابة غير مقنعة بالنسبة لها فتحدد اللون الذي يرضيها كان ظهور الأب ورحيله غير موجة فقداءت في عيني أمها أنه سيعود فعاد بالفعل أسلم الأب فرد عليه الجد زوجته المربع الآن يليق بصبية حالمة خافت أن يهرب منه الأب مجددا فحوطته بأسوار ولكن من الورود ما بين جد هي أحب أهل بيته إليه وأب وأم بدى حبهما صلبا لا يهزمه شيء عاشت أماما أجمل أيامها إلى أن بدأت صحة زينب في التراجع كان الجد صلى الله عليه وسلم يشرف بنفسه على تغسيل ابنته زينب رضي الله عنها غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخر كافورا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب منهن أن يبلغنه عندما ينتهين وعندما فعلن خلع النبي إزاره ثم مده إليهن وطلب منهن أن يضعنه على جسد ابنته حتى تشعر به وفي اللحظة التي هبط فيها ثوب الرسول على وجه زينب كان أبو العاص يحتضن أمامة ويبكيان في مكان ما في بيت خالتها فاطمة كانت أمامة تبدأ حياتها الجديدة أولاد الخالة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم كان الجميع يغمرها بحب كان له طعم يختلف من شخص إلى آخر كان الأب يرى فيها قصة حبه وكانت هي دواءه من حزنه على رحيل الزوجة وكان الجد يرى فيها ابنته ثم يدقق النظر فيرى خديجة الزوجة وحبه الأول وكانت فاطمة رضي الله عنها ترى فيها مستقبل نساء الإسلام كما تحلم به فاحتضنتها بالعلم والفضيلة كانت تتنقل كفراشة بين مربعات المحبة إلى أن بدأت تتهاوى واحدا تلو آخر رحل الجد ثم رحلت الخالة بعده بشهور كانت تشكو إلى أبيها حزنها فلم يرد دققت النظر إلى عينيه فتأكدت أن أمها كانت محقة عندما أخبرتها عن لونهما كانت تعتقد طوال الفترة الماضية أن لونهما كما تخيلت بالضبط إلى أن فوجئت أنها كانت مخطئة بينما تسبل عيني والدها لينام إلى الأبد كان أبو العاص قد أوصى الزبير بن العوام أن يكون ولي ابنته فأخذها لتعيش في كنفه هو وزوجته أسماء بنت أبي بكر كان الزبير وأسماء يسعيان لمرضات النبي ميتاً كما كانا يسعيان لمرضاته حيا وكانا يعرفان ماذا تعني له أمامة فكانت محبتهما لها فترة نقاهة من الأحزان التي استهلكت قلبها الصغير إلى أن حان موعد الفرح من جديد قال سيدنا علي بن أبي طالب للزغير لقد أوصتني فاطمة رحمها الله بالزواج بأمامة فكان الزواج عاشت أمامة تنهل من علم وكرم علي رضي الله عنه وكان علي يحبها في الله ورسوله إلى أن أصبح أمير المؤمنين ثم استيقظت يوما على مقتله كانت تدور حول جثمان علي حائرة لا تدري ماذا تفعل شعرت أنها لم تكن بحاجة إليه من قبل مثل ما تشعر بذلك في هذه اللحظة بالذات كانت تطوف حوله وتطوف برأسها المشاهد كلها حب ثم حرب ثم فراق ثم سعادة ثم دفء ثم موت ثم عائلة جديدة فموت ففراق ثم يطم فحزن ففرح فأرملة تدور حول جسد زوجها انهارت على ركبتيها أمام جسد علي وضعت رأسها على بطنه وبكت كما لم تبكي من قبل بينما ترفع إصبعها بإشارة التوحيد قبل أن يموت علي رضي الله عنه قال لها أخشى أن يطلبك معاوية للزواج أوصيك بعدي بالزواج بالمغيرة بن الحارث بعد وفاة علي أرسل معاوية يطلب شطبتها أنقذت نفسها ونفذت وصية علي بعد فترة من الزواج أنجبت غلاما كانت ترضعه وتمسح رأسه عندما دخل زوجها يسألها ماذا سنسميه تجولت عينا أمامة في الغرفة فلم ترى إلا كل الأحبة الذين ماتوا وهم يبتسمون لها قالت أسميته يحيا